بسم الله الرحمن الرحيم. طاس تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. ان نفرعون علا في الارض وجعل اهلها شعيا ان يستضعف طائفه منهم يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحي نساءهم انه كان من المفسدين ونريد أن نجعل الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمته ونجعلهم الورثين ونمكن لهم في الأرض. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ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 إن في الرعونة وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين اللي ولك لا تقتلوه عسايا فعنا أو نتخذه ولدا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا ان كادت لتوبى به لولا اردطنا على قلبها لولا اردطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لاخته قص فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضيع من قبل، فقالت هل أدل لكم على أهل بيتي يكفلونه لكم؟ يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فرددناه إلى أمه كي تقرعينها، كي تقرعينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق.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 فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فوكزه موسى فقطع عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي قال ربي إني ظلمت نفسي فغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين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 ولمّا توجهت القوم أمديان قال عسى ربي قَالَ عسى ربي أن يهدياني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه ممرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قال تا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير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 إن خير من استأجرتَ القوي الأمين قال إن أريد أن أك حك بنتي هاتين على أن تأجرني على أن تأجرني ز حجج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 فَلَمَّا أَتَاهَا نُودٍ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُطَّعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيَّامُوسَ إِنِّي أَنَا اللَّهُ أَيَّامُوسَ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ العالمين وَأَنْ أَلْقِيَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَا, ولا مُذْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى اقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ أسلق يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير صوت. أضم إليك جناحك من الرهب. فذانك ذر هنان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رَبِّ إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسلهم عيردا أي أن يصدقني إنني أخاف أي أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون فلا يصلون إليكما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 الأولين، وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن ومن تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. قال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا همان على الطين فجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنّه من الكاذبين.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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُصَرُونَ وَأَتَبَعْنَا هُمْ فِي هَذِهِ الْدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْضُوِينَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ نَاسًا وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ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 ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمه من ربك لتنذر قوما لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم لعلهم يتذكرون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 هو أهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله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 ويدرون بالحسن السيئة ومن ما رزقناهم يفقون وإذا سمعوا اللغة أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغ الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله ولكن الله يهدي من يشاء.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 وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسول حتى يبعث في أمها رسول يتل عليهم آياتنا. وما كنا مهلك القراء إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون؟ أفمو وعدناه وعدا حسنا، فهو لا فَهُوَ فهو لا فيه كمن متاعناه متاع الحياة الدنيا، ثم هو يوم القيامة من المحضرين.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 سألون، فأما من تبا وأمن وعمل صَالِحًا فعسى أي يكون. عسى ان يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولا والآخرة له الحمد في الأولا والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون.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 من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أَفَلَا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا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 ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة للقوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ في ما أتاك الله الدار الآخرة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 إنه له حظ عظيم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثَوَابُ الله خير، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئتين ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا ما كانه بالأمس يقولون